Yhdessä الغريب, غريب الشام واليمني إن الغريب, غريب اللحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين لا تنهرن غريب حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحني. سفري بعيد وزادي لا يبلغني قوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوبي لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلماني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأنذبها وأقطع الدهر بالتلكير والحزن ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب الأحد والكفني إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكنين.